يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا انت تغون عرضا حياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره